بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ف ا ط ر السماوات و ا ل أ ر ض داع ل ل م ل ا ئ ك ة رسلا اولي أ ج ن ح ه م ث ن ا و س ل ا ث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء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 وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبل ك والى الله ترجع الامور يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إ ن م ا يدعو حزبه ليكونوا من أ ص ح ا ب السعيد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 والله خلقكم من تراب ثم من ل ط ف ة ثم جعلكم أ ز و ا ج ا وما تحمل من أ ن س ى ولا تضع إ ل ا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينفع ما ينقص عمره الا في كتاب إ ن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فراق س ا ئ ر شرابه وهذا ملح اجاب ومن كل ت أ ك ل و ن لحما ط ر ي ا وتستخرجون حيه تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتئوا من فضله ولعلكم تشكرون يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري ل أ د ل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطنين ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما ا س ت د ا ب و ا لكم ويوم ا ل ق ي ا م ة يكفرون بشرككم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 وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازره وزر أ س ر ا و إ ن تدع م س ق ل ه إ ل ى حملها لا يحمل منه شيء و ل و كان ذا قربا إ ن م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 إن أنت إ ل النابلسي نذير إنا أ س ك ل ل ر ل و إ ن م ن أمة إ ل ا خ ل ا م ي ه ا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 ومن الناس والدواب و ا ل أ ن ع ا م مختلف الوانه كذلك إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء إ ن الله عزيز و ف و ر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 ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخل و ن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 بفضله لا يمسنا فيها نصر ولا يمسنا فيها نوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطلحون فيها ربنا أ خ ر ج ن ا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر تر وجاءكم النذير فذوقوا فما ا ل ظ ا ل م ي ن من نصير إ ن الله عالم غ ي ب السماوات والارض إ ن ه عليم ب ب ا ت الصدور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 إ ل ارايتم خ س ا قل ر س ر ك ا ء ك م الذين تدعون من دون الله أ ر و ن ي ماذا خلقوا من ا ل أ ر ض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 ك اسماء ن حريما الله جهد الحسنى ن ه م ن ج ا ء ليكونن أهدا د من إ ح الأمم فلما جاء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 وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان علما ي قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من